بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والعشرون من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى قيس بن رفاعة مع الحارث بن أبي الشمر الغساني قال القاري حدثنا أبو بكر حدثنا أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيدة قال كان <تصفيق> أبو قيس بن رفاعة يفد سنة إلى النعمان اللخمي بالعراق وسنة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام فقال له يوما وهو عنده ابن رفاعة بلغني أنك تفضل النعمان عليه قال وكيف أفضله عليك أبي اللعن؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه ولأمك أشرف من أبيه ولأبوك أشرف من جميع قومه ولشمالك أجود من يمينه ولحرمانك أنفع من نداه ولقليلك أكثر من كثيره ولثمادك أغزر من غديره ولا ولكرسيك أرفع من سريره ولجدولك أغمر من بحوره وليومك أفضل من شهوره ولشهرك أمد من حوله ولحولك خير من ثقبه ولزندك أورى من زنده ولجندك أعز من جنده وإنك لمن غسان أرباب الملوك وإنه لمن لخم الكثير النوك فكيف أفضله عليك شيخ مسه الضر وقال ابن دريد في أماله أخبرنا أبو حاتم قال, قال الأصمعي وقف أعرابي علينا في جامع البصرة ومعه أب الله شيخ فقال أيها الناس أتل أزلم الجذع على شيخي فاخنى عليه فاطر قناته وحص شواته واختلج قفاته فغادره في متيهة أبوال البغال وقفاف لامعة فأزعجه الضماد عن بلده وسلبه فيض عدده وفت في ايد عضده على فقر حاضر وضعف ظاهر فنستنجد الله ثم إياكم للضريك النزيك بعد الأبلات والربلات ورماه بالذآليل المصمئلات فصار كالمتق النسيء لا تؤمن عليه وطأة منسم ولا نكزة أرقم ولا عدوة ملهم فأقرضونا على من فسح لكم المسارب وانبط لكم المشارب أن أجلم الجذع الدهر قناة ألان قناته أي أضعفه حص شواته الشوات جلدة الرأس والحص ذهاب الشعر على الرأس بحلق أو مرض وقفاف اللامعة كذا في الأصل فأزعجه الضماد الضماد في الأصل أن تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة في القسط لتأكل عند هذا وهذا لتشبع. ثم إياكم للضريق الضريق الفقير البائس الهالك. الأبلات جمع أبلة وهي من الطعام أو الثقل في الطعام. الربلات جمع ربلة قطعة اللحم من باطن الفخذ. الذائلات جمع زالان غير قياسي وهو مشي الذئب. المنسم طرف خص البعير. النكز الطعن والأرقم أخبث الحياة انتهى التعليق أعرابي بالكناسة وقال أخبرنا أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل قال وقف أعرابي من بني طي بالكناسة موضع بالكوفة والناس به متوافرون فقال يا أيها البرنشاء كلب الأجلم وضن المرزم وعكفت الضبع فجهشت المرتع وصلصلت المترع وأثارت العجاج وأقتمت الفجاج وأنبضت الوجاج أفق مغضرة والأرض مقشعرة والعيون مسمدرة والأيام مقمطرة فغاد الوفر واستحوذ الفقر فالارض أمرات والجمع شتات والطموش أحياء كأموال فهل من ناظر بعين رأسه أو داعٍ بتشفي آفة قد ضعف النقيس وبلغ النسيس فجمع له قوم ممن سمع كلامه دراهم فلما صارت في يده قلبها ثم قال قاتلك الله حجرا ما أوضعك للأخطار وأدعاك إلى النار البرنساء الناس كلب الأزلم أي اشتد الدهر ضمن المرزم المرزم نجم الضبع السنة الشديدة المهلكة العيون مسمدرة اسمدرة بصر ضعف الأرض أمرات أمرات جمع مرت وهي, ال... وهي الأرض لا كلأ بها وإن مطرت الطموش الناس ضعف النطيس النطيس العالم بالأمور الحادق النسيس بقية النفس أعرابي في مسجد البصرة وقال القالي حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس قال وقف أعرابي في المسجد الجامع بالبصرة فقال قل النيل ونقص الكيل وعجفت الخيل والله ما أصبحنا ننفخ في وضح وما لنا في الديوان من وشمة وإن لعيال جربه فهل من معين أعانه الله يعين ابن سبيل ونضو طريق وفل سنة فلا قليل من الاجر ولا غنى عن الله ولا عمل بعد الموت الوضح اللبن ومراده بالوشمة الحظ والجربة الجماعة والفل القوم المنهزمون اعرابي يصف فرسا بتاعه وقال القالي حدثنا ابو بكر ابن دريد حدثني عمي عن ابيه عن ابن الكلبي قال ابتاع شاب من العرب فرسا فجاء إلى أمه وقد كف بصرها فقال يا أمي إني قد اشتريت فرسا قالت صفه لي قال, قال إذا استقبل فضبي الناصب، وإذا استدبر فهقل خاضب وإذا استعرض فسيد قارب ألل المسمعين طامح الناظرين مدعلق الصبيين قالت اجودت إن كنت أعربت قال إنه مشرف التليل سبط الخصيل وهواه الصهيل قالت أكرمت فارتبط قال القالي الناصب الذي نصب عنقه وهو أحسن ما يكون والهقل الذكر من النعام والخاضب الذي أكل الربيع فحمرت ظنبوبة وأطراف ريشه والسيد الذئب ومؤلل محدد وطامح مشرف والذعلوق نبت يشبه الكرات، والصبيان مجمع لحييه من مقدمهما والتليل العنق والخصير كل لحمة مستطيلة والوهوهة صوت تقطعه غلام يصف بيت أبيه قال القالي حدثنا أبو بكر قال أخبرني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي قال خرج رجل من العرب في الشهر الحرام طالبا حاجة فدخل في الحل فطلب رجلا يستجير به فدفع إلى أغيلمة يلعبون فقال لهم من سيد هذا الحواء قال غلام منهم أبي قال ومن أبوك قال باعث بن عويص العامري. قال صف بيت أبيك من الحواء قال بيت كأنه حرة سوداء أو غمامة حماء بفنائه ثلاثة أفراس أما أحدها فمفرع الأكتاف متماحل الاكناف ماثل كالطراف وأما الآخر فذيال جوال صهال أمين الأوصال أشم القذال وأما الثالث فمغار مدمج محبوك محملج كالقهقر الأدعج فمضى الرجل حتى انتهى إلى الخباء فعقد زمام ناقته ببعض أصنابه وقال يا باعث جار علقت علائقه واستحكمت وثائقه فخرج إليه باعث فأجار قال القالي المفرع المشرف والمتماحل الطويل والأكناف النواحي يريد أنه, يريد أنه طويل العنق والقوائم والماسل القائم المنتصب والطراف بيت من أدم والديال الطويل الزنب والأوصال جمع وصل وأشم مرتفع والقذال معقد العذار والمغار الشديد الفتل يريد أنه شديد البدن ومحبوق موثق مشدود ومحملج مقتول والقهقر الحجر الصلب والأدعج الأسود حديث رواد مدحج وقال القاري حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثني السكر بن سعيد عن محمد بن العباد عن ابن الكلبي عن أبيه عن أشياخ من بني الحارث بن كلب قالوا أجدبت بلاد مدحج فأرسلوا روادا من كل بطن الرجلة فبعثت بنو زبيد رائدا وبعثت النخع رائدا وبعثت جعفي رائدا فلما رجع الرواد قيل لرائد بني زبيد ما وراءك فقال رأيت أرضا موشمة البقاع ناتحة النقاع مستحلسة الغيطان ضاحكة القريان واعدة وأحرب وفائها راضية أرضها عن سمائها. وقيل لرائد جعفة ما وراءك؟ فقال فقال رأيت أرضا جمعت السماء أقطارها فأمرعت أصبارها وديست اوعارها فبطنانها غمقة وظهرانها غدقة ورياضها مستوسقة ورقاقها رائخ وواطئها سائخ وماشيها مسرور ومصرمها محسور وقيل للنخعي ما وراءت فقال مداحي سيل وزهاء ليل وغيل يواصي غيلا وقد ارتوت أجرازها ودمث عزازها والتبدت أقوازها فرائدها أنق وراعيها سنق فلا قبض ولا رمض عازبها لا يفزع وواردها لا ينكع فاختاروا مراد النخاعي قال القاري قال الاصمعي أوشمت السماء إذا بدا فيها برق وأوشمت الأرض إذا بدا فيها شيء من النبات وناتحة راشحة والمستحلسة التي قد جللت الأرض بنباتها والقريان مجار الماء إلى الرياض واحدها قري وأحر أخلق والسماء هنا المطر يريد أن المطر جاد بها فطال النبت فصار المطر كأنه قد جمع أكنافه وأمرعت أعشبت وطال نبتها والأصبار نواحي الوادي وديثت لينة والأوعار جمع وعر وهو الغلظ والخشونة والبطنان جمع بطن وهو ما غمض من الأرض وغمقة ندية والظهران جمع ظهر وهو ما ارتفع يسيرا وغدقه كثيرة البلل والماء ومستوسقه منتظمه والرقاق الأرض اللينة من غير رمل ورائخ مفرط اللين وسائخ تسوق رجلاه في الأرض من لينها والماشي صاحب الماشية والمصرم المقل المقارب المال ومداحي مفاعل من دحوته أي بسطه وقوله زهاء ليل شبه به النبات لشدة خضرته والغيل الماء الجار على وجه الأرض ويواصي واصل والأجراز جمع جرز وهي التي لم يصبها المطر ودمث يين والعزاز الصلب والأقواز جمع قوز وهو نقا يستدير كالهلال وأنق معجب بالمرعى وسنق بشم والقضض الحص الصغار يريد أن النبات قد غطى الأرض فلا ترى هناك قضضة والرمض أن يحمي الحصة أو أن يحمل الحصة من شدة الحر يقول ليس هناك رمض لأن النبات قد غطى الأرض والعازب الذي يعزب بإبله أن يبعد بها في المرعى وينكع يمنع سؤال الهلال وجوابه وقال الفراء في كتاب الأيام والليالي يقال للهلال ما أنت ابن ليلة فقال رضاع سخيلة حل أهلها برميلة قيل ما أنت ليلتين قال حديث امتين بكذب دمين قيل ما أنت ابن ثلاث قيل حديث فتيات غير جد مؤتلفات قيل ما أنت ابن أربع قال عتمت, عتمت أم ربع لا جائع ولا مرضع قيل ما أنت ابن خمس قال عشاء خلفات قعس قيل ما أنت ابن ست فقال السر وبت قيل ما أنت ابن سبع قال دلجه الضبع قيل ما أنت ابن تسع قال منقطع الشسع قيل ما أنت ابن عشر قال ثلث الشهر أسجاع العرب في الأنواء وقال ابن قتيبة في كتاب الأنواء يقول ساجع العرب إذا طلع السرطان استوى الزمان وخضرة الأرصان وتهادت الجيران إذا طلع البطين اقتضي الدين وظهر الزين وقتفي بالعطاء والقين إذا طلع النجم يعني الثرية فالحر في حدم والعشب في حطم والعانات في كدم إذا طلعت دبران توقدت الحزان وكرهت النيران واستعرت الزبان ويبست الغدران ورمت بأنفسها حيث شاءت الصبيان إذا طلعت الهقعه تقوض الناس للقلعة ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الضباء وعرقت العلباء وطاب الخباء إذا طلعت العذرة لم يبقى بعمان بسرة إلا رطبة أو تمره إذا طلعت الزراء حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأفق الشعاع وترقرق السراب بكل, بقا... بكل قاع إذا طلعت الشعرة نشف الثرى وأجن الصرى وجعل صاحب النخل يرى إذا طلعت النثرة قنأت البسرة وجني النخل بكرة وأوت المواشي حجرة ولم تترق في ذات در قطرة إذا طلعت الصرفة بكرت الخرفة وكثرت الطرفة وهانت للضيف الكلفة إذا طلعت الجبهة تحانت الولها وتنازت السفها وقلت في الأرض الرفهة إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيزة مع المياه زلفة إذا طلعت العواء ضرب الخباء وطاب الهواء وكره العراء وشنن السقاء إذا طلع السماك ذهب العكاك وقل على الماء اللكاك إذا طلع الغفر اقشعر السفر وتربل النظر وحسن في العين الجمر إذا طلعت الزبانة أحدثت لكل ذي عيال شان ولكل ذي ماشية هوان وقالوا كان وكان فجمع لأهلك ولا توانا إذا طلع الإقليل هاجت الفحول وشمرت الزيول وتخوفت السيول إذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب وصار أهل البوادي في كرب ولم تمكن الفحل إلا ذات سرد إذا طلعت الشولة أعجلت الشيخ البولة واشتدت على العيار العولة وقيل شتوة زولة إذا طلعت العقرب جمس المذنب وقر الأشيب ومات الجندب ولم يصر الأخطب إذا طلعت النعائم توسفت التهائم وخلص البرد إلى كل نائم وتلاقت الرعاء بالتمائم إذا طلعت البلدة جمعت الجعد وأكلت القشدة وقيل للبرد إهدا. إذا طلع إذا طلع سعد الزابح حما أهله النابح ونقع أهله الرائح وتصبح السارح وظهرت في الحي الأنافح. إذا طلع سعد بلع اقتحم الربع ولحق الهبع وصيد المرع وصار في الأرض لمع. إذا طلع سعد السعود نظر العود ولانت الجلود وكره في الشمس القعود إذا طلع سعد الأخبية زمة الأسبية وتدلت الأحوية وتجاورت الأبنية إذا طلع دلو هيب الجذو وأنسل العفو وطلب الخلو, الخلو والله إذا, طلع إذا طلعت السمكة أمكانت الحركة وتعلقت الحسكة ونصبت الشبكة وقاب الزمان للنسكة وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب الليل والنهار قال أبو زيد يقولون الهلال لأول ليلة رضاع سخيله يحل أهلها برميلة ولابن ليلتين حديث أمتين بكذب ومين ولابن ثلاث حديث فتيات غير جد مؤتلفات ولابن اربع عتمت الربع غير حبل ولا مرضع، وقال بعضهم عتمت أم ربع، ولابن خمس عشاء خلفات قعس وزعم غير أبي زيد أنه يقال لابن خمس حديث وأنس وقال أبو زيد ابن ست سر وبت ولابن سبع دلجة الضبع وقال غيره هدى لأنس ذي الجمع ثمان قمر أضحيان ولابن تسع انقطع الشسع وقال غيره ملتقط الجزء قال ابو زيد ولابن عشر ثلث الشهر وقال غيره محنق للفجر وقال غير ابي زيد قيل للقمر ما انت لاحدى عشرة قال ارى عشاء وارى بكرة قيل فما انت لاثنتين عشرة قال مؤنق للشمس بالبدوي والحضر قال فما أنت لثلاث عشرة؟ قال قمر باهر يعشى له الناظر. قيل فما أنت لأربعة عشرة؟ قال مقتبل الشباب أضيء مدحيات السحاب. قيل فما أنت لخمس عشرة؟ قال تم التمام ونفدت الأيام. قيل فما أنت لست عشرة؟ قال نقص الخلق في الغرب والشرق. قيل قيل فما أنت لسبع عشرة قال أمكنت المفتقر الفقرة قيل فما أنت لثمانية عشرة قال قليل البقاء سريع الفناء قيل فما أنت لتسع عشرة قال بطيء الطلوع بين الخشوع قيل فما أنت لعشرين قال أطلع بالسحرة وأرى بالبحرة قيل فما أنت لإحدى وعشرين قال كالقبس أطلع في غلس قيل فما أنت لاثنتين وعشرين قال أطيل السرى إلا ريث ما أرى قيل فما أنت لثلاث وعشرين قال أطلع في قتمة ولا اجلي الظلمه قال فما أنت لأربع وعشرين قال دنا الأجل وانقطع الأمل قيل فما أنت لخمس وعشرين قال بياض في جميع المسخ قيل فما أنت لست وعشرين قال دنا ما دنا وليس يرى لي سنة قيل فما أنت لسبع وعشرين قال أنا اطلع بكرا وأرى ظهرا قيل فما أنت لثمان وعشرين قال أسبق شعاع الشمس قيل فما أنت لتسع وعشرين قال ضئيل صغير ولا يراني إلا البصير قيل فما أنت لثلاثين قال هلال مستقبل انتهى حديث أمي زرع وأخرج البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل وأبو عبيد القاسم بن سلام والهيثم بن عدي والحارث بن أبي أسامة والإسماعلي وابن السكيت وابن الانباري وأبو يعلى والزبير بن بكار والطبراني وغيرهم واللفظ لمجموعهم فعند كل من فرد به عن الباقين والمحدثون يعبرون عن هذا بقولهم دخل حديث بعضهم في بعض عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة من أهل اليمن فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعس لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثانية زوجي لا, لا أبث خبرة إني أخاف ألا أذر إن أذكره أذكر عجره وبجر قالت الثالثة زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق على حد السنان المذلق قالت الرابعة زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا وخامة ولا سآمة والغيث غيث غمامة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ولا يرفع اليوم لغد قالت السادسة زوجي إن أكل اقتف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف وإذا ذبح اغتف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السادسة زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل دا إلا هدا شجك أو بجك أو فلك أو جمع كلالك. وقالت الثامنة زوجي زوج المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف قالت العاشره زوجي مالك وما ملك مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وهو إمام القوم في المهالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذنية وفرعي وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت نفسي إليه ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهلي صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح واكل فأتمنح أم أبي زرع فما ام ابي زرع عقومها رداح وبيتها فشاح ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع كمسل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة وترويه فيقة اليعرة ويميس في حلق النثرة بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها وزين أهلها ونسائها وملء كسائها وصفر ردائها وعقر جارتها قباء هظيمة الحشا جائلة الوشاح عكناء فعماء نجلاء دعجاء رجاء زجاء قنواء مؤنقة منفقه بارود الظل وفي الأل كريمة الخل جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبسيسة ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زرع في شبع وري ورتع فetin ابي أبي زرع فما تنقص أبي زرع لا تفتر ولا تعرى تقدح وتنصب أخرى فتلحق الآخرة بالأولى مال أبي زرع فما بال أبي زرع على الجمم معكوس وعلى العفاة محبوس قالت خرج أبو زرع من عندي والاوطاه تنخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فنكحها فأعجبته فلم تزل به حتى طلقني فاستبدلت وكل بدل أعور فنكحت بعده رجلا سرية شرية ركب وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك فقالت عائشة بأبي أنت وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لام زرع الغث الهزيل والوعث الصعب المرتقى وينتقى أي ليس له نقي يستخرج والنقى المخ وأرادت بعجره وبجره عيوبه الظاهرة والباطنة والمشنق السيء الخلق والمذلق المحدد والوخامة الثقل وفهد, وفهد وأسد فعل فعل الفهود من اللين وقلة الشر وفعل الأسود من الشهامة والصرامة بين الناس واقتف جمع واستوعب واشتف استقصى وغياء بالمعجمة المنهمك في الشر وعياء بالمهملة الذي تعيه مباضعة النساء وطباقاء قيل الأحمق وقيل الثقيل الصدر عند الجماع وشجك جرح رأسك وبجك طعنك وفلك جرح جسدك والأرنب دويبة اللينة الملمس ناعمة الوبر والزرنب نبت طيب الريح والنجاد حمائل السيف والمزهر آلة من آلات الله وأناس أسقل وفرعية يدي وبجحني عظمني وغنيمة, وغنيمة تصغير غنم وشق بالكسر جهد من العيش وأهل صهيل أي خيل وأطيط أي إبل ودائس أي زرع ومنق بضم الميم وكسر النون وتشديد القاف أي أهل نقيق وهو أصوات المواشي وقيل الدجاج وأتصبح أنام الصبحة وأتقنح لا أجد مساغا وأتمنح أطع أطعم غيري والعقوم الأعدال ورداح ملأة وفساح واسع وشقبه الواحدة من سدى الحصير والجفرة الأنثى من ولد المعزي إذا, كانت ابن إذا كان ابن أربعة أشهر وفيقه بكسر الفاء وسكون التحتيه وقاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين واليعرة العناق ويميس يتبختر والنسرة الدرع اللطيفة وقباء ضامرة البطن وجائلة الوشاح بمعنى وعكناء ذات أعكان وقعماء ممتلئة الجسم ونجلاء واسعة العين ودعجاء شديدة سواد العين ورجاء كبيرة الكفل وزجاء مقوسة الحاجبين وقنواء محذوذبة الأنف ومؤنقة منفقة مغذات بالعيش الناعم وبرود الظل حسنة العشرة والأل العهد والخل الصاحب ولا تنقص ميرتنا اي لا تسرع في الطعام بالخيانه ولا تذهبه بالسرقه والطهات الطباخون ولا تعرى لا تصرف وتقدح تغرف وتنصب ترفع على النار والجمم جمع جمه القوم يسالون في الديه ومعكوس مردود والعفات السائلون ومحبوس موقوف وسريا شريفا وشريا فرسا خيارا وخطيا الرمح وثريا كثيرا حديث الجوار الخمس اللائي وصفن خيل آبائهن قال القالي في أماله حدثنا أبو بكر ابن دورين قال حدثني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبي قال جتمع خمس جوار من العرب فقلنا هالممنى ننعت خيل ابائنا فقالت الأولى فرس أبي ورده وما ورده ذات كفل مزحلق ومتن أخلق وجوف أخوق ونفس مروح وعين طروح ورجل ضروح ويد سبوح بداهتها إهذاب وعقبها غلاب وقالت الثانية فرس أبي اللعاب ومن اللعاب غبية سحاب والضرام غاب مترس الأوصال أشم القذال ملاحق المحال فارسه مجيد وصيده عتيل إن أقبل فضبي معاج وإن أدبر فظليم هداج وإن أحضر فعلج هراج وقالت الثالثة فرس أبي حذمة وما حذمة إن أقبلت فقنات مقومة وإن أدبرت فأسفية ململمة وإن أعرضت فذئبة معجرمة أرساغها مطرصة وفصوصها ممعصة جريها انثرار وتقريبها انكدار وقالت الرابعة فرس أبي خيفق وما خيفق ذات ناهق معرق وشدق أشدق وأديم مملق لها خلق أشدف ودسيع منفنف وتليل مسيف والثابة زلوج خيفانة الرهوج تقريبها إهماج وحضرها ارتعاج وقالت الخامسة فرس أبي هزلول وما هزلول طريده محفول وطالبه مشكول رقيق الملاغم أمين المعاقم عبل المحزم مخد مرجم منيف الحارك أشم السنابك مجدول الخصائل سبط الفلائل غوج التليل صلصال الصهيل أديمه صاف وسبيبه ضاف وعفوه كاف قال القالي المزحلق المملس والأخلق الأملس وأخوق واسع ومروح كثيرة المرح وطروح بعيدة موقع النظر وضروح دفوع تريد أنها تضرح الحجارة برجليها إذا عدت وسبوح كأنها تسبح في عدوها من سرعتها وبداهتها فجاءتها والبداهة والبديهة واحد والاهزاب السرعة والعقب جري بعد جري وغلاب مصدر غالبته كأنها تغالب الجري والغبية الدفعة من المطر والغاب جمع غابة وهي الأجمة ومترس محكم وأشم مرتفع والقذال معقد العذار وملاحق مداخل كأنه دخل بعضه في بعض والمحال جمع محال وهي فقار الظهر ومجيد صاحب جوال وعتيد حاضر ومعاج مسرع في السير وهداج فعال من الهدج وهو المشي وهو المشي الروي ويكون السريع والعلج الحمار الغليظ وهراج كثير الجري وحذما فعل من الحزم وهو السرعة وقيل القطع وقولها قناة مقومة تريد أنها دقيقة المقدم وهو مدفم في الإناث والأسفية واحدة الأتافي وململمة مجتمعة تريد أنها مدورة وقولها معجرمة قال أبو بكر العجرمة وثبة كوثبة الظبي ولا أعرف عن غيره في هذا الحرف تفسيرا وممحصة قليلة اللحم قليلة الشعر وانثرار انصباب وخيفق فيعل من الخفق وهو السرعة والناهقان العظمان الشاخصان في خدي الفرس ومعرق قليل اللحم واشدق واسع الشدق ومملق مملس والاشدف العظيم الشخص والدسيع مركب العنق في الحارك ومنفرف واسع والتليل العنق ومسيف كأنه سيف وزلوج سريعة والخيفانة الجرادة التي فيها نقط سود تخالف سائر لونها وإنما قيل للفرس خيفان لسرعتها لأن الجرادة إذا ظهر فيها تلك النقط كان أسرع لطيرانها ورهوج كثيرة الرهج وهو الغبار والإهماج المبالغة في العدو والارتعاج كثرة البرق وتتابعه ومحبول في حبالة ومشكول في شكال والملاغم الجحافل والمعاقم المفاصل وعبل غليظ والمحزم موضع الحزام ومخد يخد الأرض أي يجعل فيها اخاديد أي شقوق ومرجم يرجم الحجر بالحجر ومنيف مرتفع والحارك من سد الفرس والسنابك أطراف الحوافر واحدها سنبك ومجدول مفتول والفليل الشعر المجتمع والفوج الليل المعطف والصلصلة صوت الحديد وكل صوت حاد والسبيب شعر ناصية وضاف سارخ. حديث أم الهيثم وقال القال في أماني حدثنا أبو الحسن وابن درستويه قالا حدثنا السكري قال حدثنا المعمري قال أخبرنا عمر بن خالد العثماني قال قدمت علينا عجوز من بني منقر تكنى أم الهيسم فغابت عنا فسأل أبو عبيدة عنها فقالوا إنها عليله قال فهل لكم أن نأتيها قال فجئناها فاستأذننا عليها فأذنت لنا وقالت لج فولجنا فإذا عليها بجد وأهدام وقد طرحتها عليها فقلت يا أم الهيثم كيف تجدينك قالت أنا في عافية قلنا وما كانت علتك قالت كنت وحمى بدك فشهدت مأدبة فأكلت جبجبة من صفيف هلعة فاعترتني زلخة فقلنا لها يا أم الهيثم أي شيء تقولين فقالت أول الناس كلامان ما كلمتكم إلا الكلام العربي الفصيح. بجد جمع بجاد وهو كساء مخطط بدك أي تشتهي الودك وفي الأصل بدك وما أثبتناه عن اللسان والجمهرة الجبجب الكرش يجعل فيه اللحم يتزود به في الأسفار الصفيف ما يصف من اللحم الهلع العناق الزلخة وجع يعرض في الظهر حديث ابنة الخص مع أبيها قال القالي وحدثنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عمر بن إبراهيم السعدي ثم الغويثي قال قال لابنة الخص أبوها أي المال خير قالت النخل الراسخات في الوحل المطعمات في المحل قال وأي شيء قالت الضأن قرية لا وباء لها تنتجها عخالا وتحلبها علالة وتجسها جفالا ولا أرى مثلها مالا قال فالإبل ما لك تؤخرينها قالت هي أركاب الرجال وأرقاء الدماء ومهور النساء قال فأي الرجال خير قالت خير الرجال المرهقون كما خير تلاع البلاد أو طأوة قال أيهم قالت الذي يسأل ولا يسأل ويضيف ولا يضاف ويصلح ولا يصلح قال فأي الرجال الشر قالت الثطيط النقيط الذي معه سويط الذي يقول أدركوني من عبد بني فلان فإني قاتله أو هو قاتله قال فأي النساء خير قالت التي في بطنها غلام تقود غلاما وتحمل على وركها غلاما ويمشي وراءها غلام قال فأي الجمال خير قالت الفحل السبحل الربح الراحلة الفحل قال أرأيتك الجذع قالت لا يضرب ولا يدع قال أرأيتك الثني قالت يضرب وضراه هو فيه قال أرأيتك السدس قالت ذلك العرس قال أبو عبيد السطيط الذي لا لحية له والنطيط الهذريان وهو الكثير الكلام يأتي بالخطأ والصواب عن غير معرفة والسبحل الربح البخيل الكثير اللحم سؤال بعض الأعراب لابنة الخص وقال أبو بكر حدثني أحمد بن يحيا حدثنا عبيد الله بن شبيب حدثنا داود بن إبراهيم الجعفري عن رجل من أهل البادية قال قيل لابنة الخس أي الرجال أحب إليك؟ قالت السهل النجيب السمح الحسيب الندب الأريب السيد المهيب قيل فهل بقي أحد من الرجال أفضل من هذا؟ قالت نعم الأهيق الهفهاف الأنف العياف المفيد المتلاف الذي يخيف ولا يخاف قيل فأين الرجال أبغض إليك قالت الأوره النؤوم الوكل السؤوم الضعيف الحيزوم اللئيم الملوم قيل فهل بقي أحد شر من هذا قالت نعم الأحمق النزاع الضائع المضاع الذي لا يهاب ولا يطاع قالوا فأي النساء أحب إليك قالت البيضاء العطرة كأنها ليلة قمرة قيل فأي النساء أبغض إليك قالت العنفس القصيرة التي إن استنطقتها سكتت وإن أسكتها نطقت ضب بنت الخس قال ابن دريد في أمالي أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرني عمي قال قيل لابنة الخس ما ضبكي قال الضبي أعور عنين ساح حابل لم يرى أنثى ولم تره قال قولها أعور اي لا يبرح جحرة والساحي الذي يأكل السحى والحابل الذي يأكل الحبلة وهو ثمر الآلاء والسرح وابنة الخس هي هند بنت الخس الإيادي قديمة في الجاهلية أدركت القلمس أحد حكام العرب خير النساء وشر النساء وفي أمالي فعله قال بهدل الزبيري أتى رجل ابنة الخص يستشيرها في امرأة يتزوجها فقالت انظر رمكاء جسيمة أو بيضاء وسيمة في بيت جد أو بيت حد أو بيت عز فقال ما تركت من النساء شيئا قالت بلى شر النساء تركت السويداء الممراض والسميراء المحياب الكثيرة المضاب قال وحدثني الكلابي قال قيل لابنة الخس أي النساء أسوأ قالت التي تقعد بالفناء وتملأ الإناء وتمذقها في السقاء قيل فأي النساء أفضل قالت التي إذا مشت أغبرت وإذا نفقت صرصرت متوركة جارية تتبعها جارية في بطنها جارية قيل فأي الغلمان أفضل قالت الاسوق الأعنق الذي إن شبك أنه أحمق قيل فأي الغلمان افسل قالت الأويقص القصير العضد العظيم الحاوية الأغيبر الغشاء الذي يطيع أمه ويعصي عمه الرمكاء السمراء والمضاب المشارة يعني المشاقة وأغبرت أثارة الغبار وصرصرت أحدث صوتها والأسوق الطويل الساق والأعنق الطويل العنق والأويقص تصير أوقص وهو الذي يجن رأسه من صدره والحاوية ما تحوى من البطن أي استدار خير الإبيل وفي نوادر ابن الأعرابي قال أبو بنت الخس وأراد أن يشتري فحلا لإبلي أشير علي كيف أشتري فقالت هند ابنته اشتريه كما أصفه لك قال اصفيه قالت اشتريه ملجما لحيين أسجع الخدين غائر العينين أرقب أحزم أعلى أكرم إن عصى غشم وإن أطيع تجرثم الأرقب الغليظ العنق والأحزم الغليظ موضع الحزام مع شدة ما أحسن شيء وفيها قيل لابنة الخص والخس والخص كل ذلك يقال ما أحسن شيء قالت غادية في إسري سارية في نبخاء قوية نبخاء أرض مرتفعة وقالوا أيضا نفخاء أي رابية ليس فيها رمل ولا حجارة والجمع النباخي مخض الفلانية وفيها قالت هند بنت الخس بن جابر بن قريط الإيادية لأبيها يا أبتي يا أبتي مخضت الفلانية أي قربت الولادة لناقة أبيها قال وما علمك قالت الصلاة راج والطرف راج ويمشي وتفاج قال أمخضت يا بني فاعقلي راج يرتج ولاج يلج في سرعة الطرف وتفاج تباعد ما بين رجليها ما مئة من المعز وفيها قيل لابنة الخس ما مئة من المعز قالت مويل يشف الفقر من ورائه مال الضعيف وحرفة العاجز قيل فما مئة من الضأن قالت قرية لا حما بها قيل فما مئة من الإبل قالت بخن جمال ومال ومن الرجال قيل فما مئة من الخير قالت طغى من كانت عنده ولا يوجد قيل فما مئة من السمر قالت عازبة الليل وخزي المجلس لا لبن فيحتلب ولا صوف فيجتز إن ربطت عيرها دلا وإن أرسلته ولا القاح الإبل وفي نوادر أبي زيد قال الخص لابنته هل يلقح الجذع؟ قالت لا ولا يدع قال فهل يلقح السني؟ قالت نعم وإلقاحه أني أي بطيء قال فهل يلقح الرباع؟ قالت نعم برحب ذراع قال فهل يلقح السديس؟ قالت نعم وهو قبيس أي فحل سريع الإلقاح قال فهل يلقح البازل؟ قال قالت نعم وهو رازم أي ساقط مكانه لا يتحرك قال ابن الأعربي في نوادر يقال ابنة الخس والخسف ويقال إنها من العماليق من بقايا قوم عاد. حديث أم الهيثم. قال ابن دريد في الجمهرة أخبرني أبو حاتم قال رأيت مع أم الهيثم أعرابية في وجهها صفرة فقلت مالك قالت كنت وحمة بدك فحضرت فحضرت مأدبة. فأكلت خيزبا من فراص هلع فاعترتني زلخة قال فضحكت أم الهيثم وقالت إنك لدات خزع بلاد أي له قولها بدك أي تشتهي الودق والخيزبة اللحم الرخص والفراص جمع فريصة وهي لحم الكتفين والهلع العناق عدة الشتاء وفي الجمهرة قال أبو زيد قيل للعنز ما أعددت للشتاء قالت الذنب ألوى ولست جهوى ذنب ألوى معصوفة خلقة وكذلك ذنب العنز وسط جهوى أي مكشوفة وقيل للضأن ما أعددت للشتاء قالت أجز جفالا وأولد رخالا وأحلب كثبا ثقالا ولن ترى مثلي مالا الجفال الصوف الرخال وهو الأنثى من ولد الضأن الكثب جمع كثبة وهو القدح من اللبن الجهوة المكشوفة وقيل, وقيل للحمار ما أعددت للشتاء قال جبهة كالصلاة وزنبا كالوترة الصلاة كل حجر عريض يدق عليه عطر وفي أمال تعلب تقول العرب قيل للحمار ما أعددت للشتاء فقال حافرا كالضرر وجبهة كالحجر الضرر الحجارة وقيل للكلب ما اعددت للشتاء فقال ألوي ذنبي وأرضض عند باب أهلي وقيل للمعزة ما اعددت للشتاء فقالت العظم دقاق والجلد رقاق وسط جهوى وذنب الوى فأين المأوى من حيال الأعراب وقال ابن دريد أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال خاطر رجل اعرابيا أن يشرب علبة لبن فلا ولا يتنحنح فلما شرب بعضها جهدة فقال كبش أملح فقال تنحنح فقال من تنحنح فلا أفلح غلام ينشد عنزا وقال القالي حدثنا أبو بكر ابن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه عن أبي عمرو بن العلاء قال رأيت باليمن غلاما من جرم ينشد عنزا فقلت صفها يا غلام فقال حسراء مقبلة شعراء مدبرة ما بين غثرة الدهسة وقنوء الدهسة سجحاء الخدين خطلاء الأذنين فشقاء الصورين كأن زنمتيها تتوا قلنسيا، يا لها أم عيال وثمال مال قوله حسراء مقللة يعني أنها قليلة شعر المقدم قد انحسر شعرها والغثرة غبرة كدرة والدهسة لون كلون الدهاس من الرمل وهو كل لين لا يبلغ أن يكون رملا وليس بتراب ولا طين والقلوء الشدة الحمرة والدبسة حمرة يعلوها سواد وسجحاء الخدين حسنتهما وخطلاء طويلة الأذنين مضطربتهما وفشقاء منتشرة متباعدة والصوران القرنان والزنمتان الهنيتان المتعلقتان ما بين لحيي العنز والتتوان ذؤابة القلنسوة واحدتها تتو أكرم الإبل وقال القال حدثنا أبو عبد الله نفطوي حدثنا احمد بن يحيى عن ابن الاعرابي قال قيل لامرأة من العرب اي الابل اكرم فقالت السريعة الدرة الصبور تحت القرة التي يكرمها اهلها اكرام الفتاة الحرة قالت الاخرى نعمة الناقة هذه وغيرها اكرم منها قيل وما هي قالت الهموم الرموم القطوع للديموم التي ترعى وتسوم أي لا يمنعها مرها وسرعة أن تأخذ الكلأ فيها والرموم التي لا تلقي شيئا والهموم الغزيرة كل فتاة تصف أباها وبهذا الإسناد قال أغار قوم على قوم من العرب فقتل منهم عدة نفر وأفلت منهم رجل فتعجل إلى الحي فلقيه ثلاث نسوة يسألن عن آبائهم فقال لتصف كل واحدة من كن أباها على ما كان فقالت إحداهن كان أبي على شطاء مقاء طويلة الأنقاء تمطق سياها بالعرق تمطق الشيخ بالمرق فقال نجا أبوكي قالت الأخرى كان أبي على طويل ظهرها شديد أسرها هاديها شطها. قال نجا أبوكي قالت الأخرى كان أبي على كزة أنوح يرويها لبن اللقوح قال قتل ابوك فلما انصرف الفل أصاب الأمر كما ذكر شقاء مقاء طويلة والأنقاء جمع نقي وهو كل عظم فيه مخ والتمطق التذوق وهو أن يطبق إحدى الشفتين على الأخرى مع صوت بينهما والأسر الخلق والهادي العنق والأنوح الكثير الزخير في جريه انتهى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب انتهى تسجيل كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المولى علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم سجله فائز عبد القادر شيخ الزور وقد انتهى من تسجيله مساء الجمعة الواقع في السابعة عشر من جماد الأولى سنة عشر وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للخامس عشر من كانون الأول سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم